انما تم فضل ماء عمانك اللهم صل <تصفيق> عن يا رب ما تضلك من قوي ايمانك علم. علم. فإذا نفخ في الصور واحدة الأرض غسطوا كتاب كتاب عقيد وقات الواقف والجبق في فهي يومئذ هي السدن يا والملك على ارجائها يا خدرة, يا خدرة. يا خدرة.